ومن الناس من يشتري له والحديث عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تثنى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى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 وفي صلته في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمين بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كبور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يغنا لا يجزي والد عن ولده ولا مغنود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقه